ومن يقنث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها, نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مما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 وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ كَرِيمًا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طعمتم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 وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن يَتَنكَّحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَلَا أَن يَتَنكَّحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إ تُبدُ شيءَيْئًا أَو تُخفُ فَإِن اللهَّهَ كَانَ لِخُلِّ شيءَيء ن لِيمَ لَا جُلَا حَلَيهَِّ فِي أَبَائِهَِّ وَلَا أَبْنَائِهَِّ وَلَا إِخْوَالِهِم وَلَا إِخْوَانِهَِّ وَلَا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 ل إَِّا يتَهِ المُنَافِقُونَ والَّذينَ فِي قُل بِهِمَّ رَضُ وَالمُجفونَ ف المدينينَ وَْمُرجفونَ فِي المدينينَةِ لَ نُغْرِيَّكَ بِهِمْ ثَُّ لا يُجَاوِرونَكثَُّ لا يُجاَاوِرُونكَ فيِيهَا إَِّا قَلين مَْعون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 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا وَلَا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله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 إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 قُلْبَ ل وَربَبِّ لَ تَأتًاَّكُم عَالمِ الغيبَ لَا يَعزُجُ عَنْهُ مِ الطَالُ ضَرَّتَ فيِي السمواتِ وَلَا فِي الأرضْ وَلَا أَصْغَرُ مِ ذَلِكَ وَلَا أَكْبرَرُ إِلَّا فيِي كِتابَابِ مُبين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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنعَمْنَا السَّابِغَاتِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الصُّحُفِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ